إلهنا يا مؤنس القلوب ويا ستير العيوب ويا كاشف الكروب ويا غافر الذنوب يا عالم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 اصورنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في تجعل مصيبتنا في ديننا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا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 Al-Fatihah. نسألك خشيتك في الغيب والشهادة ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ونسألك القصد في الغنى والفقر ونسألك نعيما لا ينفد ونسألك قرة عين لا تنقطع ونسألك برد العين عيش بعد الموت ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضر ولا فتنة مضر اللهم زيننا بزينة الايمان وجعلنا هدا ت مهتدين الهنا ان ترجى إلهنا احينا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين وجعلنا وجعلنا عند السؤال من المقبولين وجعلنا ممن ياخذ كتابه باليمين وجعلنا, وجعلنا ازعل اكبر من الامنين اللهم اخرجنا من الدنيا سالمين سالمين سالمين وادخلنا الجنه امنين ذي خلقتنا وفي الارحام صورتنا فكما مننت علينا بالاسلام فمنن علينا بالايمان وبترك المعاصي ابدا ما ابقيت سرائرنا إلهنا لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز ولا إلى الناس فنضيع ولا إلى الناس فنضيع ولا تخيب نحن نرجوك ولا تعذبنا ونحن ندعوك اللهم اغفر لكل من حضر جمعنا هذا من قريب أو بعيد من ذكر أو أنسى واغفر يا ربنا لمن حيل بينه في الريا ربنا لمن رانا ولمن امنا على دعائنا ولمن احبانا ولمن احبانا وللمسلمين اللهم اغفر لوالدي والدينا اللهم أسعد والدينا اللهم أسعد من كان حيا ومن كان ميتا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واغفر لزوجاتنا وأبنائنا وأهل اللهم اغفر لمن أساء إلينا اللهم اغفر لمن أساء إلينا واغفر لمن أحبنا وأحب الخير علينا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم ارحم الشيخ الز والشيخ مكتوم وارحم من مات من حكام الإمارات اللهم وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم يا حي وفق ولي أمرنا رئيس الدولة إلى ما تحب وترضى وأنزل عليه الشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق نائباتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصيفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب